أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون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 إن هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوما نطوي السماء كطي السجن للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا كنا فاعلين